بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ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 فإِنْ آبًا لَوْ مَا أَجَلَهُمْ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ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 وَلائَ إِثْنَ مِنَ مَحبُ للِاءِكُمْ من إنِ يقْسَبَةُم فَعَِّةَُّ تَلاادَةُ أَشْبُ ل وَل إلَْ يَحِبْ وَأُولةُ الأأَحْمَا لِأَجَلهُ أي يَمَأْنَ حَهُم ومن يستق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يستق الله يكسر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهم من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فَإِنْ أَطْعَمْنَا لَكُمْ فَأَسُوهُم مَّأْجُورُهُمْ وَاسْتَمِرُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِّنْ سَعَتِهِمْ وَمَنْ قدر عليه نبقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفلا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا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 عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فاستغفروا يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم لِكِتَابٍ رَسُولًا يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ وَمُبَيِّنًا لَكُمُ الْأَنبِيَاءَ وَالْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ